إيش اللي خذته على بحثي مروي بخرابك لي، بحثي مروي بمنافقك لي، بحثي وانك ساكر أوت باش. فهاي برومي خدي جرازي ب. وقت في مهاجر بيد، إش مكاهب كده مدينة، خافر كده نتردح، قدي أبدا هوصة وقت تهات يد نفمدا، بيه فقير بيد، تبنفمدا الزنجيني. بي إيش ليه هن جت على البيت تبدر كده مهوص، ماله خلق خوب بيجي، نفس خوب بيجي. أبداً أتفشل هاد شيء نبغي. صحيح بيجوته وأنا هكر أسمال خود دموعه. عند بلا خش من بعكن وأنا جوته آه. أويج مال خود خرقت. تعالى بحث صحيح يتوكي وكي ودكت. شد بيج. من الناس من يشري نفسه. عندك عالم يهاي. عندك خلك هاي. نفس خود فروشن. خود فروشن. مهاجر لهم. ابتغاء مرباط الله. چبر خدا تعالی شون راضی ببو بنه جهاد ده مهاجر بن ده خوشی بینن چبر خود تعالی ده خود تعالی خیر ده داخل شون راضی ببو والله رؤوف بالعباد و خدي رحمه رحمك وبرفله اب عبد خو خدا ایمان